فروض ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا التاق فإنما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو كَمْ وَلَوْ يシャاء الله لَنْتَصَرَّ مِنْهُمْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ سَيَهْدِيهِمْ ويصنح بَالَهُمْ ويدخلهم الْجَنَّةَ ونتعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وأضل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 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلتناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كان على بينة من رَّبِّهِ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 وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا, قالوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفا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 فاولى لهم طاعه وقون معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض, الأرض وتقطعون رحامكم ولا إكالذي لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أ يتدبرون القرآن أم على قلوب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 والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله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 هم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبل كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمال ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم, يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموا يُحْفِكُمْ تَبْخَنُوا تَبْخَنُوا وَيُخْرِجَ أَضْوَالَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ تُدْعَونَ تُدْعَونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يبخل يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني الفقراء